آلله آمين وقال الله لا تتخذوا الهنا اثنين انما هو اله واحد فان يا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 الله لا تسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشّر أحدهن بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة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 لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها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 لَبَنَنَ خَالِصٌ سَائِغٌ لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخْذُونَ مِنْهُ سَكْرَوْ وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاه فِيهِ شفاه للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوثقم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 فَمَالَذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِيرِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَالَلَكُمْ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 الله يعلم وأنتم لا تعلمون